بارك الله فيكم مفضلات الشيخ نستمع أيضا إلى الآية الكريمة برواية خلف عن حمزة بالسكت فإذا قضيت مناسككم فالكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى فمن الناس من يقول ربنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق